بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين بعد فقد شرع ابن تيمور رحمه الله في هذه المساله في بيان غرام المقصود إذا تلف أو تغيّد وكان له مثلي والمعصود الذي له مثلي يكون من المثيلات ويكون من الموذونات فلو شخص شخاً أخذ طعاماً كالأرد مثلاً أخذه بطن من شخص وأتلف هذا الأرد فإنه يجد عليه أن يغرم له مثله وهكذا لو اغتصب شيئا فتغيب الشيء كما هو الحال في الدوار فلو اغتصب ناقة ففرت الناقة وغابت ولم يدرأين ذهبه فإنه باغتصابه لهذه الناقة والزاهدة تكون يده يد غمانه فيجب عليه أن يغمن مثرها فإذا مراد المصنف أن الضمانة بالمثليات يكون بالنسب والمثليات كالمثيلات والمنزونات وقد تكون المثليات من العدب كما هو موجود في الزمامنا كالسيارات نحنها سيجب من نسلها للعلماء في هذه المسألة قولان بعد العلماء يقول أي شيء يؤثر ويسلف يجب على راسده أن يدفع القيمة ولا يرى أنه يدفع المثري وذهب طائف كل من العلماء إلى أنه إذا كان الشيء مرسوب له مثل فإنه يجب عليه أن يغنم المثل وهذا هو الذي درج عليه المسمف وهو مذهب الحنابل رحمة الله عليه وسلم أن من اتفض شيئا وهذا الشيء تلف ولذي مثلي فإنه يجب عليه أن يرد لفاحبه المثل ولا ننتقل إلى القيمة متاعا كما رده مثل الشيء الذي أتله والضليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل بطعام من قفية رضي الله عنها وأرجاه وكانت عنده إن المؤمنين عائشة وكانت قفية رضي الله عنها تفهم الطعام مؤمن الجبلة والفطرة أن الإنسان رضا ما يرام خاصة إذا كان مع أهل الفضل فكان المساء النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه من الغير فهذا قد يكون في ذات من أصالف المرأة لأنها إذا كملت محبتها لزوبها فثانت في هذه المحبة إلى درجة متغار فلما أتي بالطعام غارة من المؤمنين عائشة رجل الله عنه فضربت القطعة وكسرتها وفقط الطعام حتى وعبها خضر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول غارة أمكم غارة أمكم غارة أمكم, أمكم رضي الله عنها وأبداعا ومن الذي لا يغار على رسول الله وصلى الله عليه وسلم فلما قفر الإناء وذهب الطعام نجمت عائحة رضي الله عنها فسألت رصول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى من يبيع سعيا إن خيرا فخيرا من شبا فشر كذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنعت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بردمان وقال إناء كإناء إناء كإناء وطعام كطعام إناء كإناء وطعام كطعام إني ganzير مثل الإناء الذي كصر فيه وإذنني طعاما مثل الطعام الذي أكبر فذل هذا الشريح على أن الإثلاة والغطة يجتدع في ضمانه بالجزء وأن من أتلخ شيئا نأمره أن ننظر إلى مثل ذلك الشيء موجد وأننا لازم تقل إلى القيمة متى أنحن وجود النجل وهذا الأصل الذي ذلك عليه سمة النبي صلى الله عليه وسلم ظل عليه تريح القرآن إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن عاقرتم فعاقبوا بذل ما نقلتم به وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة لذلها فقوله سيئة وجزاء سيئة مثلها لذلها سنى ومانش رب الشيء بالذل سيئة وهذا ليس المراجم أنها سيئة حقيقة لأنه لو أساء إليك شخص ورددت إتاءته بمثلها فلسه بمسيب اتشكل الألماء حتى ننوأ المثلية هم فقالي لأن الإنسان إذا أراد أن يردت سيئة ربما أخذته الشمية غالباً فزاد وزاد ولذاله قال جزاء سيئة سيئة مثلها أنه غالباً للإنسان لا يحكم نفسه وراء يستطيع أن نأخذ الكثاة مثلاً لنفسه لأن الشمق والغير يشعر إلى الشاهد في قوله وَإِنْ عَاقَدْتُمْ فَعَاقِبُوا بِالْنِفِلِ فوضه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله شسانه وتعالى أمرنا أن نعاقد بالمثل ومن أكلف شيئا فإن مهدود نعجب عليه عقوبة ذلك الإثلاف يجب علينا أن نعاقده على ذلك الإثلاف فنأمره بنفله وإن عاقدتم فعاقبوا بنفله فإذا كفر إناعي فعاقبناه بالمثل وقم له أشهر قناءاً مثل الغناء الذي كفقته ولو أخذ سيارة غفتاً فأثلتها ثم له اكتب سيارة مثل تلك السيارة وعطها لصاحبها فثلت عطوبة بالمثل انتثاماً لعمر الله سبحانه وتعالى كثابه في هذه الجنة دليل على أننا نظلم في المثليات بالمثل وهذا هو الصحيح من قبل للعلماء لظاهر القرآن وظاهر السنة أحنا في الله وهو مده الجمهور أحمد الله عليم خلافاً للشابعية وهو الغارة عن الإمام الأحمد والصبب المبيد دعا القائلين بأنه يبهم بالقيمة أنهم استدلوا بحديث الصحيحين في عفق الشرك أن من أعتق شركاً يعني مصيباً له في عد قوة له قيمة عدد فأمر المبي صلى الله عليه وسلم بضمان مقيد الآخر وبتقليمي نقل ذلك الاخر واعطائه مثل واعطاء الرتين ومثال ذلك لو كان هناك عبد في مصر ب 5000 فاعتق فيه شريكان فاعتق أحد الشريكين فاننا معاقبه اعتق احد الشريكين شرط العتاقه بحيث اذن له بقيمه عبد على ظاهر الحديث الشاهد انه امر بالضمان بقيمه ونعمر الضمان بالنفذ يعني أنا رأى أن يضمن مصيب صاحبه بالقيمة وحين إذن هنا خل إثلاف لأنه صورة مصيب صاحبه بالعكس والجواب عن هذا الحديث لأنه لا يمكننا هنا أن نأتي بالنفذ لأنه هناك شراحة لا نستطيع أن نذهب ونأخذ عابد ونأتي بشخص ونقول له يشارك هذا الشخص حكثت حق النفذية فحين إذن نقول هذا الحديث نجد عنه الموجود الرجل الأول أن نقول لا تغارب بين عامل ونحرق فالأصل في الضمانات المخلية إما إذا تعذر إما في مسألة عذق في العجل فيضمن ذلقين فيصبح الحديث خاص في مسألة العذق والضمان الأصل فيه عام وهو أنه يضمن هذا الوجه الأول بحيث تجعل الأصل عامل وتجعل حديث خاصه ولا تعارب بين عامل ونحرق ثانيا أن تقول إنه الاصر الذي يصل الضمان بالنثلية في ما ينفل فيه النثلية وأن يأتي بالنثل ما أثر والحبيث الذي معنا ينفعل فمن العثل لا ينفل فيه الضمان بالنثل فانتقل إلى التقدير والقيمة وهذا من أقوى الوتوه والوتو الثاني الذي يجاب به عزام الحكم وإلا تقيمته يوم تعذره قال رحيمه الله وإلا يعني الا لم يتنكن من وجود المثل لزم أن ان يضمن حق اخيه المثل ورقينا اذا حين ضمان القاعده في سيه المثليه كان له مثل فاذا لم يكن له مثل او كان له مثل ولكن تعذر وجوده فخير اذن نقول له اضمن بقيمته فافضمن يكون اولا بالمثليه فإن تعذرت المثلية انتقلنا إلى القيمة القيمة أن نقدر هذا الشيء الذي أتلفه الغاق أو أتلفه الإنسان كشخص ما فلا أتلف السيارة لغيره سواء كان متعندا أو مخدأ واجئنا مطالقه جبنان ما جنته يداه من الإتلاف فقلنا له تأتي بسيارة مثل هذه السيارة فبحثنا من النزل. فحينئذ نقول تقوم هذه السيارة ذاتي أثلفت وننظر كم قيمتها ويطالب بذلك القيمة للمال فيها فرأت لها في السيارة وتعذر وجود نثلها او لم يكن لها مثل فحينئذ نبثل أهل السبرة كم قيمة هذه السيارة قالوا قيمة هذا متعذر وجود مثلها عشرة حالة نقول يجد عليك الضمان ذو قيمة لتعدل المثلي ودفع عشرة عناه ريال من ملكها يعني ويضمن غير المثلي بقيمته يوم ثلاثه أعرف الضباط الذي وما تلف أو تغيب من منصوب المثلي غلم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعجله غلم مثله إذن التنمين هنا تنمين جبط التنمين طبعا يكون تنمين جبط وهو عبب عن حرص وعبب وما ترث أو تغيّم من مرصوب النبيين أو تعذّر فقيمته إذا فقيمته إذا فقيمته إذا إذا تعذّر أي بالحين النبي تعذّر لأن هنا عوض عن جملة كما قال تعالى إذا جزّلت الأرض الزلزانة فأخرجت الأرض وعفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذي التنمين هنا أي يوم تزلل الأرض بذلالها وتخرج أفطالها وقول الإنسان ما لها تحديث أفطالها فهنا تنمين تنمين عوض عن جملة فقوله فقيمته إذا أي إذا تعذر أي ذا الشيء الذي تعذر وهذه نسلة خلافية خائدة التنبيه على أن القيمة تكون الشيء التعذر أنه ربنا أتلف سيارة في شهر محرم وكانت قيمة السيارة في شهر محرم عشرة آلاف ديان. ثم بحثنا وكان السيارة نحن فجعلنا مدحة أن نفي هذه السيارة وأخذنا أسهل فنزلت قيمتها إلى مثلا سبعة آلاف ديام وتعذر لجودها فالقيمة يوم التعذر سبعة آلاف والقيمة يوم التلف عشرة آلاف ولربما تكون القيمة يوم الشراء عشرين ألف فحين ذا انهضها بوقت الثلاث فقيمته إذن وبعد الشراء فمن كلام قيمته إذن أن يجبه حين إذن أن يضمن القيمة وليس المراد يوم الثلاث يوم التعذف فيشبش أن هذا القول يكون الضمان يوم الثلاث وليس يوم التعذف فقيمته إذن إشارة إلى الابتحقا فقيمته إذن أي تلزمه قيمة من شبب عدن وجود المثل وفي حقيقة كل القولين لم يدون كان الثاني أظهر ويضمن غير المثلي كثيمته يوم الثلاثين ويضمن غير المثلي بقيمته غير المثلي كانوا في القديم يسمعون أشياء لا يمكن أن أن تصنع مثلها من كل وجه مثل الأواني في القديم في زمان ما لكن في القديم إذا اطمع مثل الإناء فأنتم تعلم أن الحداد ربما في الإناء وربما ضيق وليس هناك مثل زمانا ما الآن تصدى الآمية بطريقة نظامية تعرف فيها أطوالها تعرف فيها نقاطاتها بشكل دقيق يمكن أن يوجد فيه النسل لكن في القديم يبثلون بالأواني لأن الغالب عدم بباثل فما كان من المقصوبات لا مثلية له فحينئذ يجب رمانه لا لكن السؤال لو أن شخصا قتله مرسوباً لا مثلية له لأن غير مثلية وقلنا له يجب عليك أن تدفع القيم فرهي صاحب المقصوب وقال أنا أرضى ما مدام أنه ليس له مثل ثم قال انا اشتريته ب 10000 ونظرنا في الشيء المطلوب وجدنا ان صاحبه استخدمه سنتين في السياره فاصلحت قيمته هذا 8000 فهل العبره بقيمتها يوم اشتراها ام العبره بقيمتها يوم اتلفها يوم تلف ام العبره بقيمتها يوم اقتصبها و فائدة ذلك أن تكون قيمتها من الشراء غالب وقيمتها يوم الاختصار دون هذا الغلاء وقيمتها يوم الثلاث أقل القيمة فتكون القيمة بالشراء عشرين ألف اشترى السيارة بعشرين ألف من في شهر محرم وقيمتها على عشرة آلاف ثم جلتت مقصوبة ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أو مستنى فأصلحت قيمتها خمسة آلاف فأصلفها وقيمةها 5 آلاف فإذا نظرنا إلى قيمة الشراء نجدها 20 ألف إذا, إذا نظرنا إلى قيمتها يوم غصبت وأقرت وجدناها 10 آلاف وإذا نظرنا إليها في قيمتها يوم أصلفت وجدناها 5 آلاف فهل يجبها 20 ألف أو 10 آلاف أو في هذه المسألة ومن أقوى الأقوال في هذه المسألة القولناها القول الأول يقول قيمتها يوم الثلاث والقول الثاني يقول قيمتها يوم أثلاث ومن أكثر عن الثالث يقول منبر أغلى القيمتين لأن ربما كانت يوم الثلاث أغلى منها يوم الغصف وهذا يقع للأشياء ربما قد تكون قديمة فلما أثلاثت قيمتها أكثر أو انتفع سوقها الأشياء التي لها قلتها من جوهرات ونحن يرفل أسوقها فلما أتلفها اليوم الذي أتلفها فيه إن شاء الله عن قيمتها غالية أو مثلا أتلفها في الصباح فهدنا البيت وأتلفها البيت قيمته اليوم أتصدها مثلا دناعه يساوي ويعادل مئة ألف ولما أتلفها غليت قيمة الموارد الدنائي فأصبحت قيمة دناعة مسمائة فبعض الظلماء يقول ما دام انه اقتصد اليوم الذي اقتصد فيه الشيء فإنه قد دخل في ظلمته وأصبح في ظلمته ضمان ذلك الشيء فنحن نوجد عليه ضمان القيمة بيوم الرسل ومنهم قال لا هو أخذ البيت له العقاب أو أخذ السيارة أو أخذ الزابة ولكنه كان مجزماً بربها لأنها من جودة ولم, ولم يخاطب شرعا بالضمان إلا بالتلح لأن الثلاث هو الذي أوجد علينا أن نخاطبه بالضمان وإلا لو كانت نهي ثالثة لردها فأصلحت ذنته مشغولة للقيمة يوم الثلاثة وهذا القول الشفيفة من أفضل أقوى أن الضمانها يكون لقيمتها يوم ثلاثة وإن كان في النظر إلى أغلى القيام فأنا شاهدت أنه أقوى خاصة أنه فيه نوع من التعبير وهذا مقصود شرعا للغاقف وغرى أعلى القيمته وهذا على خلاف الشرع من شئ الأطل برعب علمته لأنه ضدنا من اعتذاء للغاقف كان الأمر مختلفا الخلاصة أن ما مطالبه بالضمان لقيمتها إن العين العلم الثالثة المقصودة يون ولا ننظر الى قمتها يوم الشرية ولا ننظر الى قمتها يوم التصدث ويظهر في يوم السلام لانه كان مغتصدا للعين مخاطبا بردها ولمخاطب بالقيمة الا لما اكتف فاصلحت قمته مشعودة بالقيمة في يوم التلاث وليس قبلها فلذلك نقول يجب عليك قمتها يوم التلاث وان تخمر عقير فإن طلب خلا جفعه ومعه قيمته عثيرا قال رحمه الله وإن تخمر عثير فالنسل وإن اغتصب عثيرا فدقي العثور عنده حتى أصار خمرا فحين إذن يتعذر رب النسل وهذا الحقيق المثال فيه من دقة العلماء رحمه الله يعطوك القائد وهو أنه يجب عليك أن تحكم بضمان مرسول بالنسل وإن تأذر النسل تنتقل إلى الكلمة السؤال هل هناك صور يمكن أن يوجد توجد فيها العين المقصودة وأن يطالب ذرتها ويجب عليه ومن نسلها قال نعم إن أخذ العصير ومتصده عصيرا وتحول هذا العصير إلى خمر كعصير كفاح لأن العصير إذا جاء مثلها مبايتا خمر فاخذ عصير التمر في القن والدج لذاب التين لليوم واليومين فتخمر فحيى الى اللبن في الرض لانه وجد ثلاثا ووجد كما حدث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خمر اطباق حذرا لله من اميرقه الخمر وان اكثر الدنان فهو وعاء الخمر فدل هذا على أنه يوجد ادخاد الخمر وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المذاتين أن الرجل لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم المنزادتين وحرم عليه بيعهما فتح المنزادتين وفكبرهما عن الأرض وفي الصحيح الحديثة أنا سبب الله عنه أنه لما نجل تحرير الخمر جرت لها سكرة المدينة أي أنها أوريطة وأثرت فالأصل أن الخمر تكلم فلو أنه اتصد عصيرا ثم يتحذر هذا العصير إلى خمر نقول يد الغاصل يد الامام قد فصمنا هذه المسألة فيجب عليه أن يفرس هذا العمر وأن يعد للطاحب العصير المثلة وذلك لأن العصير يكون المثليا فيجب عليه الطمام الموجود فإن تحول هذا الخمر إلى خل لأن العصير يتحول الخمر والخمر يتحول إلى خل وإذا تحول إلى خل يتحول بطريقتين الطريقة الأولى أن يتحول بنفسه سنهرة أهل العلم أن ننخل إذا تحول بنفسه صار حلالا طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس حديث الصحيح نعم الإدام الخمر وخلل في أن يصبح خلل إلا بعد أن يكون خمر وهذا المراد به إذا تخلل بنفسه والدليل على أن يتخلل بنفسه حديث أبي طرحة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الأيتام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريد خمره فلو كانت الخمر يجوز تخليلها هذا مال يتيم فلما أمكن أن تحول إلى خل لم يضرب الله صلى الله عليه وسلم لإراقتها ولكن أمره بإراقتها فجلعا أنه لا يجوز لمالك الخمر أن يخللها بنفسه ولكن إن تخللت بنفسها فإنه يجوز وتكون طاهرة في الحمعين فلو أنه اختصد عصيرا كعصير فكفاء فبقي العصير عنده مدة من الزمال تحول فيها إلى خمره وما يألم ثم تحول بعد الخل خلا فإذا صار خلا سمعين ينشر ردها إلى صاحبه فنقول له رد هذا الخل إلى صاحبه لأن الخل خرع عن العصير والفرق تابع لأصله المال نال المقصود منه فيجب عليك رد الخل ثم ننظر هل اختلفت قيمة الخلو فلا تخلو من ثلاث صورة الصورة الاولى ان تتفق القيمة, القيمة ثانية كأن تكون قيمة العصير مئة روال اخذ منه كمية من العصير فتخمر قيمة خللت وقيمتها خلّم بمئة روال فحينيذ لا اشكال يربه خلّم ولا اشكال الحال الثاني ان تكون القيمة ناقطة بعد انصار خلّم الحالة الثالثة أن تكون القيمة أغلى إذا صار خلمه فإذا تخلل وصارت قيمته أقل قلنا له رد الخل وابفع الحظة وقضينا دلول هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في المسألة التغير المرسوم وقررنا أن من اغتصد شيئا وأمسك ذلك الشيء حسانا وفق طيمته بغير شعر السوء فإنه يجب عليه الزمان واستفنينا نسرة السور كان يكون الإجناء عليها إلا ما كان عن أبي ثور إبراهيم بن خارج بن زياد الكلب رحمه الله الذي قال طغم قيمة السور أما إذا كان الأمر بالعكس لأن تكون قيمة الخل أغلى كان اغتصد خل عصيرا سمته مئة فأصبح بعد الخل قيمته مئتين أصبحت القيمة مئتين فحين علم رب الخل ولا رمان عنه رب الخل ولا رمان عنه رحمه الله تعالى فطل وتطرفات الغاصل الحكمية باطلة. نقول المصنف رحمه الله وتطرفات الغاصل الحكمية باطلة. تطرفات غاصل هذا الموضع والمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في بداية هذا الفطل تتعلق بالتطرفات في العقود. من بيع جهوبة ووقف وضي لباله فبعد أن بيجن لنا تصرفات الغابة الفعلية شرع في تصرفاته القولية تبيع المنصوب شخص اغتصب أرضا ثم باعها اغتصب سيارة ثم نراهبها في, في السؤال عرفنا ما شكم تصرفات الغابة الفعلية بخلق المنصوب وتغيير المنصوب فما هي أحكام التصرفات الغاصب الفعلية والحكمية الحكمية على الشيء من حيث السحة والفساد تصرفات غاصب الحكمية والمعنوية ضاقبتهم هذا أطلق والدليل على ذلك قوله عن الصلاة والسلام ليس لعرض ظالم حقهم ليس لعرض ظالم حقهم وقد الله عز وجل أموال المسلمين وجعل حرمة المال كحرمة الدن وإذا كان المال محرم على الإنسان فتصرف فيه بدونه في يديه وبدون إبنيه وبدون ولايتيه فتصرفه بغضيه لأن المال ليس نخله فلو أن شخص جاء وقصد السيارة تشتر مباعي فنحكم على البيع الثاني بالبطلة ولو أخذ السيارة تشتر ووهبها الى شخص فإننا نحكم على هذه هيبة بأنها باضلة ويجب رب السيارة الى مالكها وتصرفات الغاصب الحكمية بادرة والطور فيه الغاصل لا تترطب علي الاحكام الشرعية بحيث لا تخكم بصحة البيت ولا بصحة ولا تحكم بالآثار المترطب علي وأشدت ما تكون تصرفات مثلا لأنه أخذ جارية من كما في القديم اختصب جارية ثم <سؤال> وقئها فإن هذا الرب يعتبر ضد الزنا بالنسبة له هون وبنسبة الإنجاية إذا أكلهت على ذلك الزنا على جناهه وعلى استمتاعه كان حكمها حكم الإكراه على الزنا وسيأتي إن شاء الله بباب الحديث فإذا وقئها وهو غاقب لها فإنه لا يجد لها أن تمكنه من نفسه فهذا التصرف بالوضع معتبره جنة فإذا كان متزوجا فإنه مرجع وحينئذ نعتبره معتبئا لحد الله الجن مفتكبا للزنا وما نعتبره لأنه يأمر أن هذه الجارية ما تشيله لهم وعلى هذا فإذا وطئها فإنه يكون حكمه حكم الزنا ولا إشكارة جانب لكن لو تصرف بالبيت تصرف بالهدى يكون الضمان للعين يجب عليه رب العين وأنا بالنسبة لما يتركب على الـ الـ الآثار المتركبة على هذا البيع وعلى الهدف فإنه لا تتركب آثار مشرعية فكل ما بلن على هذا البيع فهو باطل فلو باع سيارة لإنسان بعشرة آلاف والسيارة مرصوبة ثم قام الثاني ببيعها لشخص آخر وبيعت الى ثالث او رابع فجميع البيوع باطلة لأننا ظننا على باطل فهو باطل والقاعدة ان الفرع اخر من حكمه اصله فالبيع الثاني فرضا عن البيع الاول لان البائع في البيع الثاني باع بملكية يدعيها من البيع الاول ويبنيها على البيع الاول فاذا اصطط البيع الاول اسقطنا بعده من البيعها ثم لو ان الاخير الذي اشترى وهب السيارة او تصدق بها حكمنا ببطلان البيت والهدت والصدق لأن جميع موضوع العباطل يحكم ببطلان يجب رد هذه السيارة إلى صاحبها ورمانها <تصفيق> والقول في قيمة الشارث او قدره او كفته قوله <تصفيق> وفي رده وعدم عيس والقول في قيمة الشارث يقول رحمه الله القول في قيمة الثالث إذا كان الغاصب يجب علينا أن يستعى القيمة السؤال إذا اختلف الغاصب والمالك نحن علمنا أنه إذا أكلف الغاصب شيئا ألزناه بالقيمة وأن هذه القيمة تقدر بيوم التلف وبيننا أن تبدى ذلك أن جمته تشغل في ضمان القيمة يمثل إذا تبدى هذا من الحكم لو اختلف الغاصب مع صاحب العين فقال صاحب العين قيمتها مئة ألف وقال الغاصب بقيمتها تسعون ألفاً فهل مصدق المالك ونقول للغاصب إدها مئة ثالث أن نصدق الغاصب ونقول له إدها تسعين ألف الجوام من القول قول الغاصب إلا إذا قامت بيّنه على صفق المرصوب منه المالك وهذا نبني على أن الـ الـ إذا كان اختلف الإثنان في القيمة فقال الغرف سنتها 90 ألف وقال المال سنتها 100 ألف تجزل بأن التسعين ألف هي القيمة اليقين أما التسعين ألف قيمة لأنه لما قال الغرف التسعين وقال المال 200 فاتفقوا على أنها بلغت تسعين واختلفوا في العشرة آراب الزائدة التي هنا بين المئة والتسعين فهل مصدّق المالكة والآخر؟ فتقول التكهين لا إشكال أنها هدفة يبقى السؤال عن عشر آلاف يبدأ ليها المالكة على المغارفة وكل من ادعى شيء فالقوله لخلافه يعني ادعى شيء كما قال الصباح السلام ليوعط الناس بدعواهم لقد ادعى بدعوا الناس جماعة أقوامهم وأموالهم ولا كمنات اليمين على المأنكة فضيّن عليه الصلاة والسلام أن المدعي للذائب يطالب بالبينة وعلى هذا نقول يجب على مالك الشيارة أن يردد بشهادة الشهود أو شهادة أهل الخضرة أن السيارة اليوم التلفت بشق مئة عشرة وإن لا وحلف إذا أن ترى أغاث بحذلين فهذا ما نقول لهم فالقول قوله أي معين منهم وعلى هذا يقوم الإسلام عند القاضي فيقول القاضي إذا أغاث تمثل ما فيقوك نفسه فكل المال ثم تنتهي تقول له ف يدعي صاحب المال صاحب المال عندي مصوبه لك بين قلم ما عندي بين تكون هنئ تركه الا يمين فيحلف يقول الله ان عينتها يومك ثلاث قرصان فاذا حلف حلف ما برئ والا ردت يمين كما هو من علوم نعم او قدري او قدره إذا اختلف في القيمة بحيث يعني مثلا قلنا ما مئة ألف مئة ستسعين ألف مع حتى يثبت الزائف وهو العشر سآلا القدر المخصوب الثالث هو أنه قال القدر يرتع للعدل إذا كان المخصوب الثالث الثلاثة ادعى غافبة أنهو ثلاث سيارات قال المالك بالأربع سيارات انك في قبر المفكور هل هو ثلاث سيارات او وأربع سيارات نقول القول أقون الغافب глубما قالوا أربع الغافaden يقول ثلاث سيارات والمالك يقول أربع سيارات فكُلهم متفقون على كم على ثلاثة والشك الرابط والقاعدة أن الغارنة أن الغالمة مدعاً عليها أن الغالمة مدعاً عليها هذا يعني عند بعض العلماء أن كل من يغرم كان عليها العرب يعتبر مدعاً عليه يكون القول قوله فالغافة الآن غالمة إذا قلنا أنه يقول لهم بل أربعة سيارات قال أثلث أربعة كتب قال ثلاثة كتب أثلث ثلاثة أقلام قال بل أثلث قلمين فاختلث في القدر المرسوح هنوع عدد مثل ثلاثة أربعة أحينئذ القول قول الغاصب حتى يقيم المالك بينةً وشهوداً على العدد الذي ادعاه فيكم القول قول أوصفته أوصفته قال له إن السيارة التي ترغت من النوع الممتاز قال لا بل من النوع الرديل أو النوع الوصف السيارة أو ثلاثها نوع من أغلى الأنواع لجوء الأنواع وفيهم مثلا أربع فقال له إن الذي تصدهم نوع المنثاب طب هذا المعلم لأنه هذا أحضره وأطلقه قال الغاصل أبدا بل كانت سيارة من النوع الرديم قال لهم تصد سيارة مخيطة قال لا تصد سيارة غير مخيطة قال تصد سيارة تنافيف قال لا بالعادي هذه. هذه الأوصاف الموجودة والتي تختلف من جمان إلى جمان ينضم فيها إلى القدر المشترك بين الطرفين ونقول اليقين أنها سيارة عادة وأن الأوصاف عادية حتى يثبت أنها من الأوصاف الممتازة قال أتلق تفاعة من النوع الممتاز وهو نوع كذا وكذا بل أتلقتها من نوع كذا وكذا وهو نوع أربع وأقل سنقول شهنائلين أقول قول الغاصب حتى يثبت المالك إنها من نوع الممتاز أولدي وهو كذا في بقية الأمنية. فالقول قلنا ان هي هي والمسألة هي هي نقول القول القول الراسخ لان هو هذا وجه عند بعض الغنماء والغالب مبدا عليه ومن انه على الردي وليس عندنا يقين على الجيد ولان الاصل من حيث هو براءه من نسبه التعدي الذي عن شغله فلما اثبت ان المرفوض على هذه الصغره التي ذكرها من الردي من أثبت الموصوب المصفحة وصفة لأنه على مثلها وذعى لذلك ما هو ذائب سيكون حين إذن مطالباً بالبين والدليل كل هذه الوجود مصرّج عليها هذا القول الذي اختاره من مصنّك وجماعة من أهل عين وحما وفي ربه أعلم عيده قول ربه وهنا المسألة على العدد فالآن إذا اختلفوا في القيمة والقدر وصفت فالقول قول الغاصف لمن سيرفع وتحمل النسولين لكن لو اختلف الغاصب والمالك في الرد رد المخصوب شخص اغتصب من شخص سيارة وذهب وشتاه للقاضب وقال إن فلانا اعتدى على سيارتي واغتصبها وأطالب القاضي بمطالبته بإحضار سيارتي جاء الغاصب وقال نعم فاغتصدت منه السيارة ولا شردتها له فينه يدن معنى أن الغاصب معترس فأنه اقتصر ترس واليقين أنه اقتصر ونشف هالرد أو لم يرد والعصر أنه رد ولا رد لأنه ما رد لأننا نحن متأكدون ونستيكمون أنه حصل أصل. وشكتنا هذه العصر فهذا أو أولا من ينتهي فلا بي أن تكون هناك بينات ودليل على أن يغصف انتهى إما أن ينقض مالك ويقول غد علي يحقي أو يقوم الشهود على أنهم أحضر له سيارته التي ادعى أنها وصلت مثال الإقرار أن يقول ما ردك السيارة ثم يتذكر ويقول ما أن رده فهذا الإقرار وتنقف بمقصوم مثال البين والشهود قال اغصص بسيارة في شهر محرم ونبن ردها إلى اليوم فقال الغاصب ظل ربطتها وعندي شاهدان يشهدان على أني ربطتها يوم الخميس الماضي والخصومة يا مستقل فجاء الشاهدان وشهدان أن زينا الغاصب جاء بالسيارة إلى عمر المقصود منه وسلمهم السيارة وأعطاه مفاتيحة وراء ذلك وطلعوا عليه وشهدوا إنه مقابلين فنتحقق أن الغاصب قد ذات ونقول له انك قد افدت غلطا وجبت بالذي من انقاض الارتفاع هو الرقم المقصود به فان قطع عن الدليل يكون القول في هذه الحاله في القول يكون قول المقصود منه وهو حتى يثبت المراقب الذني والذلي كما نسمه اذا في حاله الغلط الغلط خلاف الاصل فنحن مستقيمون الاصل عندنا انه ذلك اننا لا منتقل. من هذا اليقين إلا بيقين نذره ونقول له أنت تعترف أنك غصبت وليس هناك دليل نذر على لقيب هذا الذي يحترص به وهو ربك للعيد يجب عليك الضمان ولا يصدق الغاصب أنه رب العيد وقوله في ربه وعدم عينته وعدم عينته إذا كان الغاصب والمالك اختلفه اتفق الاثنان على انه تصبح سيارة فقال المالك انها اي سيارة لم تكن معيبة لها سيارة مضيحة ما فيها اي عيد قال بل اعتفدت منهم سيارة مخدومة او سيارة بها ثلث في اجلزتها او فيه اي شيء منها اذا الخلاف هل فيها اي بل من فيها اي فحين الى الكل متفق على وجود الغصب وكل مختلف وغصب لا إشكال عندما من كونه موجودا ولا إشكال أن السيارة مرصولة لكن الإشكال هل هي كاملة نعيب فيها أو هي ناقصة فالقول قول مالك لأن الأصل في العين ألا تكون نعيبا هل الأصل العيب العيب؟, العيب هو نعيب العيب هو نعيب والأصل في الأشياء أن تكون كاملة حتى يدل الدليل علىه نقصها فأنت إذا اترفت نقول للغاق أنت اترفت أنك اقتصدت سيارة فنحن نقول الأصل أنها سيارة نظيفة والأصل أنها سيارة لا عند فيها حتى تشكف بالشدود أنها كانت مئيسة أو يطر ويعترف نالكها أنه كان بهذه اختصد منه غمارة ولما جاء ردها إذا بالغمارة فيها شيء ثالث في مثلا كالكهرباء المزيدة فيها أو في تسليك الماء أو في بنائها حدث أقل أو لهدا لعظة ذات فقال الغاصد أنا أخذت الإمارة بهذه الصفة أخذت على هذه الصفة نعيدة ناقصة وقال المائك أددا بل كانت إمارتي تانة كاملة فحيء من المصدق المصدق المائك أو المصدق الغاصد مصدق النالك لأن الأطر في القنارة أنها كان ونظيفة وسالمة من العيد حتى يدل فيه حليل الحقيقة الفرق واضح بين الأنباية هناك في القيمة وقدر المغصوب يكون الغافد مدعم عليها ولكن هنا لما أخذ عينه عندما أشهر في الأعيان من حين شديد بالاصل تكون كامله يوث النظاره اذا كانت لا يوجد فيها ان سياراتنا او خله سياراتهم دوارهم الاصل انها غير معيبه حتى يدل الدليل على نقصها وتعيبها فنقول له اقم البينه على حق ما ذكر وانها كانت معيبه الا اجلته بدفع في نفسها كامله أو ضمان ذلك م. وان جميل ربه وان جاهلا ربه فقد قد به انه مضمون فقال رحمه الله وإن جهل أي غاصل رد العين المغصوبة مثال ذلك شخص اغتصد سيارتنا ثم لم يدري من هو صاحبه الذي اغتصد عامينه مثل شخص جاء بقوه ووجد رجل من راشد من في الخيارة ثم مهدده بالسلاح وأخذ السيارة ثم لا يعرف من هو حتى يرد السيارة فهذا كل ذلك في القديم يقع في الضواب ويقع في الضيور رضيهم عن القنجة ويقف في أحمه ومنه الجمهور فلو بتصدى عطاراً أو منقولاً وجعل من هو مالكه حينئذ يصد غض وهذه المسألة رتبها المصنف رحمه الله بعد المسائل المتقرفين والترتيج منطقي وصحيح لأن أول ما تتحدث عنه رد العين المرصوبة كاملة إذا كانت موجودة إذا كانت غير موجودة ولها مثل نفل رب مذنها إذا كانت لا غير موجودة ولا مثل لها رب قيمتها بعد أن انتهى من هذا كله يرد في القيمة نسألة هل هي كاملة ولا ناطفة لأن القيمة تأثر بالكمال والنقص أدخل نطلة الخلاف في تعيب المقصوب بنقصه وقيمته ورده وتعيب إلى آخره بعد ما فرع من هذا شرع رحمه الله في مسألة إذا جهل المالك كل المسائل المتقدمة إذا وجد المالك للمقصود فشيئ ذا يتفاهم معه وكل يأخذ حقه لكنه لم يعلم صاحب الشيء المقصود فننشركم هل هذه الأحكام المتقدمة تسقط؟ لأن هنا ضمان ضمان النسب وضمان ضمان العين وضمان النسب وضمان القيناة فإذا كان مالك السيارة لا يعرفه أو كان يعرفه فيما غاب عنه ولم يدري أين ذهب ولا يعرف يعني هل هو حي أو ميت ولا يعرف رابتهم إن كان ميتا فلن يعرف ماذا يفعل والجواب أنه في هذه الحالة قال بعض العلماء يضمن إذا وجد مالكها ويكون كاللقطة يستشفها ويأخذها له حتى يجب خاصدها وقال بعض الغلمان بل يتصدق بها أيضا المرسوس على نية صاحبها فالسبب العبادة أن الله سبحانه وتعالى يفتص للعبادة بعضهم من بعضهم ويكون اتصاص في المظالم إذا كانت حقوقاً نالية ونحن ذلك يكون اتصاص بالشتنات كما في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أَتَدْرُونَ مَنْ يُنْفِلِشْ؟ قالوا رسول الله أن نُفلِش فينا من هذا النار الذي ولا فقال عليه الصلاة والسلام إِنَّا مَنْ الذي يأتي يوم القيامه فقد شثن هذا وأكل مال هذا فيؤخذ ملح ثناته على قدر مظلمته يؤخذ من ثناته لاحظ يقولي وأكل مال هذا فيؤخذ ملح ثناته على قدر مظلمته المظلمة عامة فشملت مظاماً مصوبات وغيرها يؤخذ من حسنات الغاسب على قدر المظلمة فإذا تصدق بالمغصوب فيما إذن كانت حسنات على قدر المغصوب فإذا واشى الله يوم القلامة أخذت حسنات المغصوب وأعطيت لصاحبه فهذا المذهب الحقيقة هو آجم المظاهب وعولها إن شاء الله بصراحة. أن يتصدق به على نية الصاحبين إبراهيم بالنبيل فلو أنه تصدق وذعب ثلاث سنوات ظهر الصاحب فحينئذ تكون الصدقة مبنية على ظن الموت وبهالة الحال يعني بشيء تعدر وصول الحق إلى الصاحب فلما ظن تعدر ذلك وظام خطأ الظن فقط ذلك ووجد عليه الظن لأن قائد لا عدرة بالظن بين خطأه فهو ظن أنه لن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع فهذا فلن ما ظن ذلك وتجين خطأ هذا الظن وجد عليه ضمانه العلم المبصودة وحينئذ تكون له الحظنات ولا تكون للمالك الحقيقي كأن التصدق يعني فقط لبسع المظلمات فإذا أمكن أن يأخذ حقه في الدنيا فإنه لا ينصار إلى مظلمة الآخرة ومن أكلف المخترون أو فتح قفصاً أو باغاً أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً فذهب ما فيه أو أثلث شيئاً ونسوه ضمينه قال رحمه الله ومن أثلث مفترنا في حكم المسأل الماضية تسرق عظم الله إليه مننا إذا ترق مالاً للإنسان وتعذر عليه من أفترح بالمال لتصدق به من تفرحه ولا يدخل في هذه المسألة إذا تؤفي الشخص قد يثق مثلاً عشرة آلاف ويموت صاحب البقانة التي سرق منها فيما يعلم ورثته وهو يتصدق لا يتصدق لأن المال متفق إلا الورثة وإحنا يدخل عليه نفسه إلى ورثة المسروط منه فالغفل والسرقة يتصدق فيه في هنا بشيء موصول وبشيء مصروق إذا تعذر وجود, وجود الصحيح فإذا وجده بعد ذلك وجد ورقته ظن لهم على الأصل الذي قرمها في قال رحمه الله تعالى أغنى هذه المسائل تتعلق بمسائل, بمسائل الزمان في الثلث بالسببية وبالمباشرة وبالإفراق فلما كان المصنف رحمه الله قبدياً ضماناً مقصوداً شرع الآن في ضمان الأشياء التي ينلقها الإنسان وتتسبب شذرة كأن يأخذ الإنسان داثةً وهذه الداثة تسج مالاً غير أو تقتل شخصاً أو يأتي ويحتر بئس فيسكت فيه الإنسان أو يبني بدار فيسكت البيتار على شخص ويقتله هذه كلها مفائل تابعة بالضمان ويشطها العلماء من نساء الوصف وفيها تشبيلات بفروح ومناقشات ببعض المسائل سنرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى النجس القادم لإذن الله يتعامه الله إن شاء الله أتابعكم الله خبيلة الشيخ وبارس الله فيكم ونفعل الله بأعلمكم الجميع سائل يقول خبيلة الشيخ أشكل عليّا تبّو ضمان الثاني الزيوم الثلاث ولم نقضل مع ضمان أرش النقص بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على صيد الحبق الله وعلى آله وصحبه ومن ومن إما فضمان أرش النقص هذا متعلق بمسألة رد عين المقصود مع النقص وضمان القيمة متعلّف بمسألة تعجب الربد العين ففي فرق بين المثالاتين تضمن أرش النقص إذا ردّت لبنى مغاطب أرش النقص إذا رد العين وقيمتها ناقصة بغير شعر السوق بسبب التغيّر أو بسبب جناية من المغاطب لكن المثال التي معنا هي ضمان القيمة إلى أكلها المخصوب كلّيّة ففي فرق بين المثالاتين مثل هناك تبقى العلم موجودة العلم لكنها مناقصت بسبب الوصف تتصرف من الغانصر وجناية منه فيضمن قرص لكن هنا تكون العلم قرب موجودة قرور موجود مثلها فيجب ضمانها بقيمتها فهو فرق بين المسالتين كما لا نخبر الله شاء الله فتابق الله فضيلة الشيخ الثالث يقول هل يجوز الإطبار في يوم كيان القضاء وإن يردن فماذا يترطب عليه في ما رسمه الله في هذه المثلة في قولان مشهوران من أهل العلم من قال لا يجوز للمسلم أن نفتر في قضاء رمضان وذلك لأنه فرض عليه في قوله تعالى فعدته من شان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام تخرط أي إذا فيجب عليه أن نسونا عدة من أيام أخر فهي فرع عن أصل واجب والقاعدة أن الفرع يأخذ حكم أصله فلا يجب لهم يفتر على هذا الغش وإذا أفطر متعمدا كان كمن تأمد الفطرة في رمضان فيفطل في بين وجود العذر وعند وجود العذر حتى قال بعض فالفقهاء من المالكية من أفطر في القضاء متأمدًا كانت من أفطر في رمضان متأمدًا يلزم بالقضاء والكفار لذلك جعلوا هذا القضاء منزم منذرة الأداء حتى قالوا لو جامع في القضاء هجبت عليه الكفار لأن الله قال في من أيام أخر ولأن القائد تقول القضاء يحفي الأداء والذب يأتي الحكم بله فيجب عليه أضمان من وذهب ذلك العلماء إلى أنه يجيز لنا من وهذا مذهب من مرتوح ضعيف والصحيح أنه لا يجيز له في القضاء من يختر إلا من يجيز عذر الله تعالى أعلم وذلك في قوة الأدلة التي ذكروها من ظاهر الكتاب في القوله تعالى فعدة من أيام الأخرى فإن كان من يكون مريضا أو على سفر عدة من أيام الأخرى الأخر الأخر الأخر أي فأخطر عليه عدة من إنهم أيام ذنب أن يصومها. ان جادت انها منزلة المنذله رمضان فحينئذ يكون حكمها حكم رمضان من عدم وجود اداء المحدد فيها المبدا الي الثاني ف دليل مفهوم هنا دليل منطوق هنا دليل مفهوم ودليل المفهوم مستنبط من قوله عليه الصلاه والسلام المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه مفهومه فقط بقول المتطوع يدل على أن غير المتطوع ليس بأني لنفسي فلما قال المتطوع ليس بأني يعني من الحقه إذا كنت في سيام تطوح أن تفتر إلى شيء سلولا يجب عذب وهذا بظاهر المنطوق مفهومه أن غير المتطوع ليس بأني لنفسي لأن المفهوم أكثر منطوق كما هو معروض أبناء على ذلك اجتمع الضلالة المنطوقي والمفهوم على عدم جواب سطره في قضاء رمضان إلا إذا يجب العذب والله تعالى عمد الله وهذا الثالث يقول هل يأكل في يوم القضاء فتنة اليوم في رمضان من حيث جلت فارق الجناد هذه مسألة خلافية حقيقة راجعة إلى السبر للتقصير مسألة أصول معروف الحديث المجانع قال جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا الصعب هذه ثمانية أصطاط الرجل جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول هلأسي وأهلك جامع أهلي في نهار رمضان وأنا الصعب فإذا جينا هذا طبعا أصطاط الموجود جاء رجل ما هذا التأثير الرجل ما الحكم هذا سواء تسقط هذا الرجل تقول غير معالفة يضرب صدره وينتف شعره يعني متفجئ هل الذي يتفجأ مناسباً يعاقب اللي يخصف عنه يخصف عنه بين العقوب وبين قوله يبرب صدره وينتشاره ما في مناسبة فتسقط قوله يبرب صدره وينتشاره يقول هلتوا أهلتوا هذا تفجع بالقول ما التفجع ليه؟ بالفعل فكما فقط تفجع ذلك يسقط تفجع أو قول جانأته هذا الجنان فيقص جانأته وصم معسر في نجوب الكفارة لو استمنا لن تجب عليهم الكفار لأن الاستمناع ليس بجناء ولو فارحظ المرأة فأنزر لن يجب عليهم وقال جانعت فلا بكن موجود الجناء فيجب عليهم الكفار إذا حصل الجناء المالكي روحنا فيه قال لي جانعت من جهة الشهرة كونه أفضر بالجناء فأفضر بالشهرة فكل محصر بالشهرة فالاستمناع أو تاشر المرأة فأنزر أنزلت وجب علينا ان نكشف فننظر الى المعنى قالوا ان الحله حرمه ومقام فاذا انتهك الحرم بالحق في انا في في موضع الضمر بالثناء فيه يعني كان شرط قر يعني زعلت حرمه بالشرط فيقولون جامعه نمنب اليها من ذلفه منذر اليها بمعنى انه اذا جامع اخطر واذا اخطر انتهك حرمه الشارع فكل من أفطر متهكا للسرمة حتى ولو أكل أو شرق عليه الكفار هذا وجه ما نقول إنما أكل متعمل الجماعة ومضاع عليه كفار لأنه وره من الوقت ليس بذاتي عن فقط إنما الجماعة في حكمه جامعت أهلي طبعا جمهور يقولون إلى جامعة أهلا لجماعة لن يجب عليهم لكن لو جمعوا العيان بالله جمع. فجامع غور أهلا الظاهر ليس عليه كفار لنقال جامعة أهلا والجمهور يقولون فيه كان جامعاً على عليك الفارس من دار أولى إلى الزنب فمثله أولى أنه كفر ولذلك هنا من أن الشريعة تريد المعليك هنا تدرك أن الشريعة تريد المعليك فقال دعنات أهلي في نهار رمضان هنا ننظر في نهار رمضان لإذا قل في نهار رمضان نقول الشكم الخاص برمضان لا ينتقل إلى غيره ويكون القضاء لا يأخذ الشكم وإذا قلنا ان نهار رمضان تدب به قريه والله يكون فاعلا فمن كان منكم من الارادى الا في من ايام الاخر صار رمضان الى عده من ايام الاخر يكون اجتماع في من ايام الاخر الجنائ في نهار رمضان من هنا الحق وقول من قال من جامع في القدر عليه فصاره الله مكانا صلى الله عليه الشيخ وهذا الدائم يقول منفق بين الغصب والسرقة بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من الوان النابعة فهناك فروق من بين الغصب والسرقة منها أن الغصب يكون بالقوة والقهر والسرقة يكون بالخفية والخفاء فالمقصود يؤخذ بالقوة والغنجة والمقصود يؤخذ بالخلصة إلى جرى جسد من صاحبه ولا يشعر أنه أخذني من ذلك الشيء فأزماء الأخذ إذا نظرت للغصب فيه علم وإذا نظرت للسرقة للج... فيها جهل فما لكي يجب ثانياً أن لا يوجد فيه من حيث حكم الشرح محدده مقدره السرقة فيها العقوبه ان تحدد المقدره اذا الشروط وهي الشروط ثالثا أن وصف الشيء تكون ضمن الصوره او يكون مختلف ففي الغصب يقع الوصف على كل قليل وكثير دليل وحقي ومن أن تقول اقتصدت في الشواكره وهو لا يسمى ممكن دون النصار مصار السرقة لكن في السرقة لا يمكن أن نقول سرق إلا إلى ملغة مصار السرقة فالسرقة لها حد ولها قدر لا يمكن أن نضع الشخص بكونه سارقا إلا إذا كان بلغ المسوق هذا الحد رابعا أن السرقة لا يوصف المال فيها بكونه مسوقا إلا إذا أخذ لحرق لنسم ذلك المسوق فإذا كان المال في الصناديق مغلقة نقول إن سرق المال وكسرت أو عالجت مفاتيخها وفتحها نقول سرق لكن الغصب سواء كان المال موضوعا فشف أو غير خذل هذا لما أخر بالقوة فإنه يوصى بكونه مرصور فروق أخرى لكن هذه الأهم أن فروق بين الغصب وبين الشرقة هناك طبعاً مثلاً رمان المصروف فثلف العلماء هل إذا سلق مالا هل يجب رمانه أو لا ولكنهم يختلفوا في رمانه المصروف كلهم اتفقوا على أن المصروف يضمن لكن المال المصروف هل يضمن أم لا يضمن في خلاف بعض العلماء يقول أن تقطع يد السرق ولا يضمن المال يقول تقطع يده ويجد أن يرد المال إلى القاحب الله جلال أتفاق الله فضيئة فضيئة الشيء حضر الله ورعاك سائم يقول أن فراغوا من نعم الله عبد وجل التي يحافظ عنها يوم القيامة فما توجيهكم شجاه هذه النعمة حتى يمكنني استقرارها فيما يؤمن الله عبد وجل إن الله تعالى بها أحب عبد من جباده للخير والطاعة وغنظر ضارك له في عمره وضارك له في إفلاعات ليله من هاره وهي أنه الخير في صدقه المسائل فلا تفكر له العزيمة ولا يكلم ولا يسأل من طائف الله سبحانه وتعالى سيجب ويسفهد كلما قضى طاعة شمر أنساعد الهده طاعة رجل شافرا من الله حامدا من أنه قائماً بحقوقه والضرائب مجتمماً بحدوده ومحارمه فالفنش مرضات في كل دقيقة وثانية وساعة وضره لا يرغب إلا على الأوقات ولا انتهاء المحرمات ولا له الساعات استشعر أن كل دقيقة وثانية ربما قردناه إلى مال أو إلى جنة أن ضركته الساعات أن ضركته الأوقات رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة ذهن النشاء وكم من ساعة فقام العبد فيها طاعة الله تحجدتها أولا إيل وغضا وكم من ساعة من ساعة العبد ذهن رحمة كنت الله وذل انت قدروا وسائل خلق النشاء نسأل الله السلامة والذاته سأل المنسان أن يعرف عليه الله سبحانه على التفكر والتدبر وابتنان ساعات العمر أن ننظر الإنسان إلى منسل هذه النألة فينظر إلى الذين صنعوا وأقبل على ما قدموا سيتذكر أهل القبور ونره فيه من الشسرات وتنره الساعات والنخبات لو أنها قبل السطاعات والنخبات لتصور الإنسان أنه في هذه الساعة ولين الاسداد في بلدنا هل نريد ان نجعلها مجددا مشتغلا في قديمه نتمنى ان تجاد في طريقه عانه تسبيشه او تظفال او تخليد من اي شكل من الاشكال ان نعلم هذا المطلق وهذا الفراغ كان في القديم بدون ما شحن في هذا في مبارك الله له إهاد ويعطاه ومعظم من أسلاب أن من, من الدعاء فلا يسقش ولا يسقش إلا وقال بشر ربه واضطرح بينا بيناه لدعوة صادقة فإنه لا يوم ولا نأمنك على خير إلا بالله سبحانه ولا حور ولا قوة إلا بالله الأمين, الأمين. فهو ما ينضي اختلاف الأمر الثاني الحمد لله سبحانه ان في ظاره تشي هذا الامر الله تعالى إذا اراد له امر له في امور حي له اسباب الخير فليس هناك سبب وعد توحيد الله بل الايمان بالله عز وجل يغار كل سبب في شؤون الانسان مثل تجربات فان رب ربنا كل يوم هذا هنا هو تبسط الله بهذرة الإنسان وينسئ له في أثره ويزيد له خير يلطرقه في عميه فلم يجد ذارا إلا وجدته موفقا ما طرق ذارا من الخير إلا فتحهد الله في وجهه ولا تلك سبيلا من البرج إلا يشرف له الله العز وجل المسيط لا يحتفظ أن يمتبق الوالدين فتمل هذه العطلة فقل خارج السعيد بلغى والدين وإن يأتي فمن يأتي وترهي الشيطان فإن ذر الوالدين قد يكون بالجلوس عند الوالدين وقد يكون بالقنام على مصالح الوالدين وقد يكون برعاية الوالدين وعناجهنا ومساعدتهنا في التداوي والشفاء هنا بإذن الله من الأمراض فإنه مصدفة وإنه خير وإنه نعمة تسجيلها إلى الوالدين فإنها منذ الوالدين ترضى الواردين وترضى الله كالجمال فتشرس كل الشرس على من الهمر واقتنال هذه القطلة في الهضاليين فهذا من أفضل ما انفق في العنام وقبل فيه ساعات الليلة والنهار فإن الله تعالى إذا علم من العبد شبه الواردين وشبه على ذره ناء بل نظه أعلى المرادي فكل يوم تشرس أكثر من فيه. من ان نستكشف جيدا اكثر مما في القرن المكثف من غير الواجد ان كان في مدينه غير مدينه تقع قربنا ولزمك اقدامهما واخذ الشروه من هنا هناك تجوب مناطق اليه كن تجول شمال كل مدينه واخذ الشروه عليه هنا في قرى الشوارع والمصانع كل ذات عن عصرية الله من فوق السبع السلامات وبالوالدين إشسانا كذلك هنا يدارك إدي سببه لعمر الإنسان صلة الرحيم فتمر عليك هذه البطلة تأخذ أبنائك وابناتك وأهلك وزوجك إلى ديارة الأيام والعنات والأخوار والخمنات ينظر الله سبحانه وتعالى إليك وقضر برق قدميك خائفا من الله راضي ورحمة الله أن تنسوا الله في صلة الرحم خرص من بيتك مشقة خائفا وجبا من هذه الرحم التي يبطأ الله من قطعها راضيا لرحمة الله لأنها الرحم التي يفضل الله من رسله تأخذ أبنائك وغنائك الناس اليوم من أحوج من يكونون في الصلة الاجتماعية وأكثر ما وقع من ابتدام الوجود الآن والترض الذي يعيشه الناس كما الثيات والهموم والقربات من أعظم قد يعترف الرجل كان قبل خمسين سنة أيام الشدة من الناس في شدة بإعانه إلى الله يشافر ويقفل من أجل أن يشمد من أغفر من أجل أن يزور خانة أو زور في أيام شديدة عصيبة وتجده لا يبادل وهكي يلسل بسم الله والله أعلم من الذي به إلى أهله إذا رجع من هذه السلطة سنة الرحمة من أعظم الأسلام التي نبارك فيها في العلمان والعقات ومن أعظم الأسلام التي تنشر فيها الصدور خديدة رضي الله تعالى من ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيًا مرهوبًا مرهوبًا قالت له كلا والله ما يصديك الله إِنَّكَ لَكَ سُدُّكَ النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله لن ترى عينك واسم من الرحم وهو شيء ابدا فانه في رحمه وتوفيق من الله تعالى ان ان الله خلقت الرحم اشتقته هاشم من لساني فامر رحمان وهي الرحم من وصلها وصلته ثم قطعها فتك ثم ترى ان الاخوان اخلاص الاعمال من الناس الاخت حين تدخل اليها خاصه بهذا الموقف الوالد والوالده احب ما بقول لك انك يصنها ومنسح لأنه يأكل رؤوس أبنائها ويلاقفها ويشعرها أمام ضدها أن لها مكانا ما أخذ يعلم مقدار هذا أحاسيسي ومشاعر ما أخذ يعلم مقدار هذه المناطفة لهذا الإحسان في الله وحده اللي هو الصادق مثل أكبر رحمة ورتب عليها الخيط ورتب على عكسها وزدها وقت ذلك الشرس على صدق الرحمة لأن الإنسان أيام الضغاثة وأيام العلم المشهوري ولكن الآن هؤلاء تصل الأخ وإذا وصلت تكون أكبر من موصن وتسعى لها درجات الكمام ودرجات الكمام إن وجدت الأخ لحاجة قضيت حاجتها وإن وجدتها في كل من قابل إلي الله وفصت كربتها وإن وجدتها في هم وغم لكرتها الله كل جمال الذي يزددك الهمون والهمون ومع ويجيه الكربات لا يمر عليك السلوك فتركم في شغل إلا ولكن عاشي من تصلها إن الله بارك في عمره من أحذركم أن يسأله في عزيز وأن ينسطله في رزقه وأن ينزل في عمره فليس وخيره وقالوا أمنها من الطاعات التي تأذكر فيها المشيبة والعقوبة سهة الرحيم عقوبتها عاجلة وأيضا نعمتها وخيرها وضرها وأثرها وبركتها آسلة الإمار مع ما أعد الله من الآن في جميعه كذلك المنة الفقه الأعمار السقلة في ساعات الليل و فَخُذْ مِنْ حَظِّ مَا لَدَيْكَ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِزْقٍ آتَاكَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدِيرًا فَيُنْزِلُ الشَّمْسَ إِذَا كَانَتْ فِي أَكْنَافِ النَّهَارِ وَالشَّبَكِ قَدْ وَلَيْتَ ظِلَّكَ أَنْ يَكُونَ ظِلُّكَ مِنْ شَمْسِهِ وَإِذَا أَظْلَمَ النَّهَارُ وَالشَّبَكِ فَانْجَلِقْ لَهُ رَبُّكَ ۚ يَا هَذَا أَسْلَمُ لِلَّهِ سَكَنَ فِي جُفُونِ قَالَ أَغْضُضْ بَصَرَكَ وَارْغَبْ عَنْهُ وَقَدْ فَنُوا وصنعنا شديدا حره لإحرية من شر فمن أراد أن ينور الله بالمتقبل فمن أراد أن يصدد الله لسانه وأن يقوم بنامه وأن يصلح شأنه وحاله فليحف على قيامه فإن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة عزيز والله أن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة قال تعالى يا أيها من ذنب تبني إلا قُلِّر ما أمره الله عزيزاً بهذه التوفيق كن الليل قالوا بأن هذا يزين على رسالة حيداءً على أفضل الأشياء وأعظمها وأجل بها فمن ذا بأولا أن وذكر الله وذينا سبحانه أن قواء قيام الليل فيه خير كثير حتى على كلام النساء إن ناشئة الليل هو أشدت وضعاً وأقوم قيداً قال بعض الظلماء لا يُحافل على قواء قيام الليل أحد إلا تُدِّل في لساله وعسنا نسبة القوة في بيها يحرف الجسال على هذا الخير العظيم كذلك من الطاعات والسلام كالسلام الاسدين والخميس وصيام هوني من إفطار يوم وهو أشبر السلام من أحبه بالله في الهجل وصيام أيام البيض وخذلك أيضا من الطاعات والفروضات التي ينبغي المسلمين يحفظ عليها طلب الهم فإن الله عز وجل أحبه وأحبه أهل يحفظ على زيارة الولمان وأشياء حلق الذكر وودي سير يا ذا خير يخلو فيها لقاءة الله عز وجل ومرضات الله بأن الله من الحمد لله علم نافع تعني ذلك الذي فينا تعلمه علما ويحرص ذاكرة في المجال في العلم عن أن يكون في مراقب الكمان في مراقب الكمان خشوعاً وتخشوعاً تظلنا أن تضرعاً لله جساناً وتعالى وصفقا وصدقاً وإنادة يكون أفضل من مدس من السنين فلا يخرج من بيتي وفي قلبه غير الله ولا يبثل نجاة علمه في قلبه غير الله ولا يباكر العلم لا يسمع العلم الله هو يبني عند الله سبحانه وتعالى حتى يجعل الله له علم النافع ويبارك له في هذا العلم ويبارك له في السنة ويبارك له في هذا النور وضحي النبي أخوه كذلك أيضا يحرف على زيارة إخوار مطلب العلم ومذاكرة محبه في الله وغي في سريطه وقلبه لهم الخير كله من الأمور ان في شرف صالح على ان حتى يدار في وقت ودار في عمر كل سيئه اخيره ان في هي جماع خير كل تقوى الله عدنا ثم نتق الله فقهه حدنا ودعنا فقانا وفرق فيه بين الحق والباطل حتى يدي ذلك إلى جنه الله و الله فضل الله علينا من صبر عشر سنين ذلك لا نسيء اعماله الله يجعل خير اعمالنا وخوى أعمالنا خوافنها وخوى أيامنا يمبطار صلى الله عليه وسلم وبرك على ربيه وآمه وصحبه لبيه